أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والصلاة والصلاة والمروز والصلاة والبعادي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتدى بيهه واستمى بسنة ودعى بآوته إلى يوم انتهينا بالباب الثاني ونبدأ في الفصل الأول منه وهو يتعلق في ست مسائل يتعلق لمباحث الدين الأول الإيمان يزيد وينبس وزيادته بالطاعات <تسكيل> الإيمان يزيد وأنوس ترجم الإيمان المخاري في, في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ونيا الإسلام على خمس وهو قول وفعل يزيد وأنوس قال الله تعالى والذي انزل في قلوب المؤمنين فزادهم امانا السماوات والارض وكان ربوا عليا حكيما نؤمن ان الايمان لا يظلمون مس ولا لانزال سكينه في قلوب المؤمنين يزداد ايمانا مع ايماني في قوله تعالى ان قص عليك نبا ابراهيم تكلم في تياقه ايمانه بربهم واذت اكم هدى امنوا اصل الايمان زدناهم في الايه في الايمان في قول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا اهتدوا هدى هداية لا تاتي الا من خالص الايمان ثم ازدادوا بعدها في قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويتم طعان في قوله تعالى فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم في في اجره ويزيدهم من فضله في قوله تعالى ليوفيهم اجره ويزيدهم من فضله اولانيه في النساء والثانيه في فاطر في قوله تعالى ولما را الن جون له حسابا قالوا هذا وصدق الله رسوله وما جاءا الا ايمانا وتسليما يبقى دله الادله السابقه تدل على ان الايمان يزيد بالطاع وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدنىها إن أضلت الطريق والحياة شربة من الإيمان معنى أن الإيمان بغرم وسطور وغرم وسطور شعبة وأن لها أعلى ولها أدنى بفتسين وبتنقص إلى أصلا في حديث حمضلة حمضلة المسيدي كان من كتاب قال لقيمي أبو بكر فقال كيف أنت يا حمضلة قال كنت نافق حمضلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأمنا رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزوات والأولاد والطيعات فنسينا كثيرا قال أبوك فر الله إنا من ألقى مثل من حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقحن ظلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى وما قلت يا رسول الله نكون عند تذكرنا بالنار والجنة حتى كأمنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا لزواج والعلاد والعلاد والعلاد والعلاد ومسينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي على ما تكونون عندي تذكروا ان صدفاتكم الملائكه على فراشكم وفي طوقكم ولكن يا حمباله ساعه وساعه ساعه وخمسه ساعه ساعه وساعه كان من كتاب واحد وكتاب واحد كثير بلغ ال من لو بكر عمر وسمان علي وزيد ورقه ال الهنا يقولون بتاعي يعني كاتب الواحد اقرب للتنزيل واقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وابعد عن ال دي. في اعتمارك. يعني لو زي حالتنا. الغفرة عنده اكثر من اللاقبة ال... ال... والتفكرة. هنقول لهم يعني من حقه بسلا لكن آآ دي. مهمة لانه من كتاب الوحيد. يلقى ابا باكنا الصديد. أبو بكر الصديق يقول له كيف حالك حنظلة يدل على أنه أصحابه ورحمة صلى الله عليه وسلم يتفقد أحدهم أخاه ولا يتركوا هملة فقال له نافق حنظلة حنظلة النفاق عند حنظلة فسروا وإلا بعض الناس أحيانا بيتاهن نفسه لا يجوز لك أن تبتهبه بما اتعنى به نفسك فأنا أبتهم نفسي حتى أخرج من تزكيتها ومن شركيها لا بد أن تنتصر لنفسك من نفسك فنافق عن ظلم يعني أنا رفع نفسك قال صيرك طب ايه واجه الـ الـ الـ الوصف؟ قال انا اكونوا عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكون عند الله بحصة سلام بيذكرة النار الجنة كأنك تراها الإيمان بيزداد الى ان يبره عنان السماء يبقى فيه طهول دعاء لطعم امام لطعم بيشعر بيه فلما يرجع الزوجة على فصل الزوجات لطفناها وداعتنا واتينا ما حل الله تعالى لنا نعره ولا العب الصغار ضاحكنا وشعلتنا الطيعات لعنده مزتين وعنده قره وعنده كذا قلنا في مرضة هيروية فيها وكده يعني مسألة حصل فيه مش هانا ونسينا كثيرا فيبقى اللي خلاه يقولي انا نفسه ايه زافت على قبل هو عايز المستوى ما ينزلش فلما حسن كده يبقى نفسه أبو وافقه في الرص اللعنة بنشعر بما تشعر به يبقى المرضة مش خص بيك بس لا نسأل على نفسنا تعالى نبا من نفسنا فلما ذهب إلى نفسه عرفاه رسول الله يصر على سلم ما لك يا حبا قال نافق نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كما رأي عين تكادر تطير شوطاً إن الله طاعة الله ومحبة فإذا رجعنا إلى البيوت حافزنا الزوجات ولا عدنا الأولاد شغلتنا في كثيرة إنما صرم طمعنا قال لما أنكم تدرمون لما أنتم علي عندي لَزَارَتْتُمُ الْمَلَائِكَةَ فِي بُولِتِكُمْ وَفِي خُرُشِكُمْ وَلَصَفَعَاتْكُمْ دَلَّ على أنه أحياناً وهذا أؤمن به ممكن يُعِد لما طلع في البيت مهمون مهمون فيه من قرب الدنيا مهمها وابتلالتها ويجي مثلاً يصلي فرق أو يصلي جمعة او يعدى من ويجي اخي من يسلم عليه هو اسمه عارفه سلم عليه وقبره يتزمه ويمشي اليه كل الهم اللي فيه راح لابد انه قابل ملكا ملك لا يعصول الله ما امره ويفعلون ما امرون لقاء هؤلاء في رحمة. ودعاء في رحمة. يبقى كأنه. وبعد ذلك ولكن ساعة وساعة. يبقى الإيمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الإيمان في البيوت. عن في الطرقات. عن في الأمل. دل على أن الإيمان بيزيد وينقص أيوة حمية. أيوة وبعدين الحديث يستمر لي إلى خمسة لو دمت على الطاعة هايلي يصفحك ويصلي معك ويرعد يسمعك وانت تستطع فالراجل بتاعه وتجي تدور عليه قال انا اوزع صلاة من الراجل كان عائدين ايديه ويسأل لي تعذنوا مين قالوا لا اعرف هو الرسول وعلم قال انا يا جبريه اتاكم وعلمكم دي لكم فالشاهد النبع الصلاة إن الإيمان معنا بصلاة فيه زيادة لكن برضو في البيت فيه إيمان لأن الأعمال اللي ذكرها عافسنا الزوجات فيها أدف قال إن أمسأ صلاة ما فيه قفلها أعجبه بصدق قال ورده يقفع اللقمة إلى فيه له بذلك أدف يبقى أرأيت لو ضعاه فيه حرام ما كان عليه ريز؟ يبقى هذا في أكف ملاعبة الصغار فيها أكف لما العقر بن حابس واجد النبع صلى الله عليه وسلم يقبل أحد ابنه الزف قال إن عندي عشرة ما أقبل أحد منهم قال لا من لا رحم ما يرحم ولما قوم العرب قال ماذا وقد نزح لكم الرحمة الرجل اللي هو جاء لعمر رضا والتعالى عينه وكاد قد امر ان يعين والي على مكان بعينه فجاي عشان يعمل له المكتوب ده والمرسوم فلقى بقى اولاد عمر يعني أولاد الاولاد اللي بيشد على رأسه بشد دعمه اللي بيجلع عليه كده بيخصه اللي بيعمله بيجلع عليه الراجل نفسه كانوا يعني الرواسي يعني فبيقول لعمر ان اذا دخلت بيتي اختبئ اولادي انا معلمهم مع يعني كده يعني, يعني كانه بيعيب الحال اختبأ فامر من قال له اكتب هذا المرسول هذا الرجل قال امسخ هذا الكتاب فملن يرقم ولدهم لن يكون رحيما على أبناء المسرين فإذا ضربوا في التربية الأولاد ومحبتهم أجف ثم أيضا في تحسين الضيعات عند تجرى أو عند زرعة أو عند قال إن لكم في كل كبه الرسم أجف يبقى كانه اجري معنى السلام اجري في البيت اجري في الطريق اجري في المدرسه اجري في المصنع اجري في الحق اجري في مكان يبقى ساعه في طاعه اللمع الله مع رسوله ساعه في طاعه الله الزوجات ساعه في طاعه جمع الاولاد ساعه في طاعه الله مع الضيعات في طاعه الله مع الحلال اللي احمد ربنا تعالى لك مش معناها بقى ساعه قلبك وساعه ربك ساعه قلب وساعه ولذلك ساعة القربي إن لم توافق ساعة الرأب فهي تأتي عليه أسرع ومدى يوم القيام دل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص عليه إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم وزادهم هدن وزادهم زادهم هدن ويأتاهم تقوى هنا الزيادة في الإيمان وطبع فيه أدلة كثيرة رسلنا حبينا من إحنا يعني مكتب في دور كفاية أوه يعني حتى لو جاءنا نسألك في الإيمان يزيد وينقص كفاية أو آية وكفاية أو حديث وكلمتين طيبين من عندك كده إنك بتؤمن إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص يزيد القطاع وسينقص بالمصيبين ثاني تفاضل اهل الايمان قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عباده فمن ظالم لنفسه ومن مفتقر دون منهم ذلك من الله ذلك هو الفضل الكبير ايه هذه قسمت اهل الايمان ثم اورثنا الكتاب الذي اصفينا من عبادنا شوف لما يذكر بقى فمن هو ضال لنفسه ومنه مفتصل ومنه ساكن في ظلالات الايمان تبقى عارفين من ثلاثة دول ممن أورث الكتاب وممن استفى الرحمة ممن أورث الكتاب وممن استفى الرحمة يبقى في الحالة دي ثم أورثنا الكتاب الذين استفىنا من عبادنا فمنه الظالم لنفسه دمهش كافي الظلم هنا مش كف لكن الظالم لنفسه لما سئلت أم المؤمنة عائشة ربا الله تعالى عن هذه قال فمنهم ظالمون نفسه قالت مثلي ومثلك شوف مع إما من أعلى الدرجات مبشرة بالجنة هي زوج جنابينا في الدنيا وفي الجنه سيد عيش لكن لما تقول لما يقولها سيدنا الله لنفسه تقول له مثلي ومثلي يقول لها ومن المختصط قال اولئك اصحاب محمد ولما استغرب الراد دول يعني اراد الله لهم العلو دل على أن القصن في هي منها الإيمان قسم الله تعالى الناجين منهم إلى مقصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين أبدين أن على التزام الواجبات واجتنام المهرمات فلا مزيد على ذلك لا منقصوا منهم والسابق بالخيراتهم المقربون وأما ظالم لنفسه ففي المراد به عن الصالح قولان طبعاً الشيخ الحاكمي ذكر الاثنين لأنه أنا لما حب أصل مسألة ينبغي ألا أهم القولاً من الأقوال يعني أنه المسألة ده فيها خمس أقوال بقولهم وبعدين لما رجع وقت منهم يبقى الأقوال الثانية غير معتبة يبقى هنا الارواجع والمرضوع القول الأولاني أن المرد به الكافر فيكون قفا الله تعالى في تخسيم الواقعة وكنتم أزوادا ثلاثة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين يبقى هو يقصد القول ده أنه دول زي التور الواقعة وبطلو ذكر في النهاية فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وبعدين ذكر أحوال أهل الدين المتلمين, المتلمين الضالين القل حساني أن المراد له عصاة المؤحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخرج من النار فعلى هذا يكون قسم ثالث لتفضل الإيمان ورجع هذا قول ابن القير رحمه و تعالى وهذا هو القول الذي رجعناه في أول كلامنا إذا قلنا إذا قلنا إيه ممن قريث الكتاب ومن الصفية ثم أو ايه؟ بخير المعرفة نعم لا يغلق من الدين ولا يغلق من الدين لا نحن نقول ايه؟ انه ممكن يعذب ممكن يعذب يعني ايه؟ انه هو بدأ ما يغلق من ومن المصطفين خلاص طب ما من النار اه ولا يغلق فيها اه هوا مهوا ولا فرد هوا يعني احنا عزين نقول ايه ان هوا ممكن يدخل النار ببعض الفل ولكن هاخرج من النار وذلك احنا هنا انه احاديث الشفاعة دلت على امن حصات المواحدين لا يقلدون في اللغة انما يخرجون بشفاعة نبيه المفقار يخرج من كان في قلبه افقاره ايمان جبه ايمان ثم يخرج نص لدينار ثم يخرج مصار حبه ثم يخرج مصار حبه ثم يخرج من كتابه ثم يخرجون بشفاعه الرحمن دون ان يرفعوا الله سبحانه وتعالى من النار لأنه على التوحيد نعم لم يبقى في قلبه مثقال ذرة لكنه لم يشرف لربه أحد يبقى هنا الأصل في المسألة أنه من الموحدين أحادي الشفاعة دلت على خروجهم من النار في صحيحين العديثة لسعيد الخدرين قال سمعك الرسول صلى صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا رأيت, رأيت الناس عردوا علي وعليه القمص فمنها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرد علي عمر وعليه قنيس اجترهم قالوا فما أودته يا رسول الله قال الدين دواب رأى رجل في المنام ولابس قميص الجلبية اللي نحن نعرفين دي اسمها قميص بيشتق مصر فانيني طبعا المصر فانيني قميص ومن ثمه بنسمى لفوق جلبية ودي المبدأ غص بالمرة لكن إذا كانت العادة إنه سمناه جوه او جنبها كده صحه مع العائله الخميس هنا اللي هو الايه الجوه نعمه بالنسبه للخميسه من دول ف لما نلاقي بتاع عمر بقى طويل وبيجرجر الارض لو واحد من اياهم فصل من الروايه دي هو هيقول له ان ده ما اسكن من الكعبين من الإزار في النار وها في مخلفة والمخلفة دي يبغي أن تتقل فيها وكذا لكن شوف النبع السلامة أول هذا السابر بأن دينه سابر حتى أعفى أثران أول هذا على الدين يبقى دا بيدل على فضل مين؟ عمر قال ابن أبي مريكا أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منه معه يقول إنه على إيمان جديد ومكاين ذكره البخاري تعليقا مجزوما به وقال النبي مهي النار إيمانا إلى مشاشة يعني لغاية يعني كله أن هنا من عند المشاشة يعني اخترط الإيمان لدمه ولحمه وعظمه. يعني تلاقيه مليان لغاية النهائي صلى الله عليه وسلم من رأى ملكه مكرر فليغيره بيده لإنه يصدف بيسانه فإنه يصدف بقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا في إيمانه ضعيف أيضا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو وزن إيمان أبي بك بإيمان أهل الأرض لرجح لرجح إيمان أبي بك وقال فضيل وقال فضيل يقول أهل البداء الإيمان بالإقرار بلا عمل الإيمان بالإقرار بلا عمل دقول مين أهل البداء طب الكفر فيهم من كان ينتبه زي أبو طالب يعني أنه بجد أبو طالب كان يحب النكيساً أسهلاً وكلم حدي إيه إتمنوا ويسألوا يقول له إيه رأيك يقول له اتبع محمد أي يعني اتبعوا ولفر على ذلك قومي يقول له ليه وقال في قصيدة طويلة يمدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعرى الله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة ودعوتني وعلمت أنك ما صحت ولقد صدقت وكنت ثم أمينة وعرضت دينا قد علمت بأن نروح من خير أديان المرية دينا ده إيه؟ إقراره؟ لكن قال أولى الملامة وعذار عن سبت الله تبتني سبحانه داك لما مات قال أن موسى صلى الله يستخرن لك ما لم فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا يستخرون المشركين ولو كانوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يبقى المسألة مش إقرار بلا عمل لأن إقرار بلا لما تقولون ما لا تفعلون والإيمان واحد لأنما تفضل ناس بالأعمال ولا تفضلنا بالإيمان ده كلام أهل بدا قال فمن خالف ذلك فقد خالق الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لأن رسول الله يقول الإيمان قلوا ما سفعون الشعب أقلوا لا إليه بطاوة ما يبقى والحياة شربة من الإيمان فإبقى هنا المسألة هي لابد من معرفة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة ويتفاضل آله لي ومن ذلك التفاضل في الإيمان ما رأى عاصم وابن أبي عن حذيفة رضي الله ومقار القلوب أربع قلب مصفح فذلك قلب منافق وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب أجرد كان فيه سرارج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب فيه نفاق وإيمان فمثل مثل قرحة يمدها قيح ودمف وانه كرم مثله مثل شجره يسقيها ماء قدير وطيب فايما غلب عليها غلب يعني دي تبع للغير فيهم الماده بتاع ان فكه اللي بتنفع بتاع الامام اللي بتنفع يبقى الفلوب هنا مقصود بها تفاوت الناس في الدين بتفاوت القلوب وتفاوت الإيمان والله, والله سبحانه وتعالى يميز بين الناس بأم الإيمان يعني ممكن الناس صلّف صفه واحد ويبقوا متفاوتين في الدرجات وفي الخبول يصلمون ومنهم المقبول ومنهم المردود أي عمل من الأعمال يتفوت فيه الناس تبعا لعلمهم وإيمانهم يتفوتون في الأجل حكم قول من قال أنا مؤمن وحكم الاستثناء في الإيمان كأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لما كان الإيمان شامل للدين كله والناس في الإيمان على درجات ثم أوردنا الكتابة لدينا صفائنا من عبادنا فوقع الحرج في قوله أنا مؤمن الفضياء المعياب بيون لو قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ أنت مُؤْمِنٌ ما كلمتُهما يشكِلِ لأنه تستمي السؤال بإذن؟ أنت من الممكن أن تسأل عن الإيمان لكن لا بغي أن تزكي نفسك وقول أنا مُؤْمِنٌ هنا تقول إذا قلت آمَنتُ بالله فهو يجزيب من أن تقول أنا مؤمن، إذا قلت أنا مؤمن لا يجزئوا. هنا ينبغي أن يقول أمنت بالله، اللي يقول أمنت بالله، له في الشرع عنه إيه؟ النبع السلام، في حديث سوفيان، إذن عبدالله الثقفي، قال يقول أمنت بالله، ثم إيه؟ يبقى دي طلد منك أن تؤمن بالله، قولوا آمنا بالله ومعوذنا إلينا الشاهد إنه في فرق دين لدين قال الله تعالى قولوا آمنا بالله ومعوذنا إلينا الآن قولك أنا مؤمن تكلف إن قلتها ولا تقصد التزكية فلا يغرب ولا بأس إن قلته على وجه الإكرام يعني إن قلته أنا يعني أنا مؤمن بهذا الذي قلت لا على باب, باب التسكية لأنه إن قلتها من باب التسكية يخاف عليك منه يخاف عليك منه قال فغيب سمعت الثورية كل من صلى إلى هذه الكبلة فهو عندنا نؤمن زي الحديث فشهدوا له بالإيمان وإن كان في ضعف لكن احنا بنشهد بالإيمان حتى بالشعير إن سمعت المؤذن بقول الله أكبر فهذا إيمان إن سمعت نزعون آمين فهذا إيمان أن رأيت الناس يصلون؟ يصومون يقرؤون القرآن يطوفون بالبيت الحرار يتصدقون يفعلون الطوعات فهذا كله إيه؟ إيمان، قراء الإيمان لكن شتان بأنك بأن تشهد أنه مؤمن أو تشهد نفسك بهذا الإيمان أنت متأقن أنك مؤمن لكن لا يمن يعتبر هذا على سبيل التذكية. مبصد هؤمن إن شاء الله. إن شاء الله دائماً. ما تيجي إن شاء <تصفيق> الله. <تصفيق> يبقى الناس مؤمنون عندنا بالإقرار بالموارث. سأل واحد دي يسأل في ثالث براس. يبقى الراجل دي النكاح، الحدود، الزبائل، النسوء، الصلاة مع أنه له ممكن يقول له بعض الزنوب، المعاصي، الصغار، الكباهن لكن هذه لا تضرف لأن النبى عليه الصلاة والسلامة في عديد عبادة بن قال بايعوني على أن لا تشكوا بالله شيئا ولا تسلكوا وتفتزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تتغبوتاني تفتغونوا كمهديكم وحيولكم ولا تعصوني في معروف فمن فعل شيئا من ذلك أي معصيكم خالفوا ناما فأوخوا به في الدنيا فأغفركم له ومن فعل شيئا من ذلك فستر الله عليه فأمروه إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فبايعناهم على ذلك يبقى آآ إن آآ فعل شيء من هذا أنا لا أحكم عليه إلا بمظام هذه الشعائب ونحكم عليه بالإيمان قال خبيل سميد المغيرة يقول من شك في دينه فهو كافر وَأَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَالَ الْفُبَيْنِ الْاَسْتِثْنَاءَ لَيْسَ بِشَكَ تحقيق المسألة لي إن الإيمان عندنا نوعين في إيمان مطلق الإيمان المطلق ده الكامل الشامل اللي كله مطلق الإيمان الذي يخرج العبد من الكفر الإيمان لما يكفي الإيمان المطلق طيب الإيمان ده يعني إيه؟ الإيمان بالله الملائكة الكتب والرسل الإيمان باليوم الآخر خيره وشريه الإيمان الإيمان المطلوب. اللي هو الكامل التام ده لما الواحد فيه يقول أنا مؤمن إن شاء الله يبقى ينبغي أن تكون إن شاء الله بإيه تحقيقاً لا تعليقاً تحقيقاً لا تعليقاً يبقى ذا اللي بيحصل فيه الاستثناء الإيمان الثاني اللي هو لا منه أنه له أني خير لا يجوز أن يقول أنا مؤمن قاصدล الإيمان المطلق �amer الاستثناء لا. لكن يقول أنا مؤمن między قصد المطلق الإيمان ولا يجوز هنا الاستثناء الاستثناء هنا فيه ؟ في الإيمان المطلق وليس في أصل الإيمان الإيمان لا شك فيه وزي ما قلنا كلمة إن شاء الله لما تتقال فتحقيقا لا تعليقا لو تعليقا تضر العرب بمعنى يعني إن شاء الله ربنا يقدر للإيمان أنا وانشاء مهومة ولا لا بس يعني إن شاء الله أكون مهومة فهو هنا مهوم بيشك لكن يقينا لا بد أن تزعم أن على الإيمان الذين يظنوه أنهم وناقوا بيه وأنه من الناس هنا ظن لا يرتبط فيه ولا يشب فيه إن شاء الله فيها شك وإذا كنا نقول المخرج منها تبينها من تحقيقا لا تعليقا يعني بيقولها عشان ما زكيش بشي وده في الإيمان المطلق عشان ما يقولش لا أدف أكمل الإيمان وأنا أعلى الممكن إيمانا أو إيمانا زي إيمان جبريل وميكايل ومحمد وإبراهيم أَأَمَنْتُ بِالْلَّهِ زي ما قلنا أَوْ يقول أَأَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلْأَيْكَةِ وَكُتُوبِ وَمُسِلِ وَنْ آه فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان في البلد فيها رأيه نقص الإيمانة الزيادة قد في الأولانية هيجي نفس فاسق اهل الكبره لا ينفع عنه مطلق الايمان بفسق ولا يوصف ايضا بالايمان التام لكن هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فلا يعط الاسم المطلق ولا يسلب منه اكبر الاسم المراد من الفسكو هنا يعني الأذر المعصية اللي هو فسك دون فسك ظل كفر دون كفر اللي هو المعاصي المعاصي تسمى فسك وتسمى ظل وتسمى كفر لما النبع على السلطة السلام قال تصدقنا لنساء تصدقنا معجر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا يا رسول الله بأين قال بكفركم قلنا أو نكفر قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشاء لو أحسنت إلى إهدارهم ابدعهم كلك ثم رأت منك شباً يوم الخالد ما أنسوا منك خيراً خالد عمرك ما وردني يوم حيل عمرك ما قلتني كلمة حيل عمرك ما نصفتني عمرك ما فيبقى ده ايه كفر نعمة كفر نعمة وكفر النعمة معصية فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أنه هناك كفر له كفر ودي مصير كذلك الظلم الظلم أحياناً يكون بظلم العبد النفسي أو ظلمه لأخيه وليس الظلم النبي تذهبون إليه لما نزل في الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم منتدون قال رسول الله أينا لم يغلق نفسه ددأ أن الظلم ده أي صد قال ليس الظلم الذي تدامون إليه فهو أجدان إذا في ظلم دون ظلم إنما هو قول العبد الصالح يا روني لا تشهد بالله اما الشركه يظلمون يبقى الذين عملوا ولم ينبسوا بالمرء بشيء ولا يكلمهم هم وهم مرتدون وتلتقى جثثنا اينا اكرامنا يبقى هنا الفس او الكفر او الظلم اللي هو ظلم ومن وقع الله تعالى جاءوا الذين عملوا جاءهم فاسب جواز تسمية المؤمن فاسق إذا بلغ الخبر فين بلغ تستوسق منه ومع هذا ان الرجل لم يخرج من الإيمان لهذا ولم ينفع عنه الإيمان إنما للصفة السلام في الحديث قال السباب المسلم فسوق وقتاله كفر ثبت إن بعض الصحابة تسبب. في عادة نمو الصلاة وفي خدوم فعظاهم أصلح بينهم ولم يجبت أنهم انتفقوا بها بل على حالهم سواء الإنصار أو الغراء ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابك فوالذي بي نفسي بيده لو أن أعلم عنه فقط مثل ذهب لا بدرى متعديهم ولا رصيف وقال رجل مسلم عن ابي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين ابو الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احد من اصحابك فان احدكم لو انفر بن فجر الذهبه ما ادرك مذى احدهم ولا رصيف اللي سبق هنا موازي يعني إن يرفع صوت عليه وإن يقول مسكت أو جذب يبقى إيه سفر مش بقى ولذلك ابن المبارك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدعوا بالعشاء استدرك ابن المبارك وقال أتظنوني ان نوع عشاءك عشائكم الخفيف ما هو اخف بقى الناس منه ايه تاكل العشاء اقعد بقى كعبها وهز البتاع وكده لغايه ما تحصل السبع تناد مش عايزين نشدوا اكتبلك عشاء كعشائكم الخفيف انما كان اشاء على تمرات يعني العشه اودي لها وروح معاك تمرتين ثلاثه في ايده ابدا كلهم الاول حتى ما تصحى تبقى هادي هياخد تمره قطوتين وشرب شوية ميه يبقى كده تعشى طبعا ده انا مذهبنا ما هوش ايه اصغر اسيان بس رجعت يا اخويا جات بعد البرايد القعره لا ما هو من اول الاذان ما انت عندك الاذان بيتم ظرف دقائق اول ما يقول الله اكبر هو بيتاخر ليه ده هو صح ان نسيب وقت للمؤذن ان يبقى حتى ينشف طبق ميه لا احنا كل نقول له يلا فطرنا نسيب الراجل ايه ما حدش يظن السب هنا يعني اه عزامك بن عمر كان مكان بيحدث وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وصلاتهن في بيوتهن خضر لكن هو بيقول لا تمنع إماء الله المساجد بلال بن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهم هو طبعا ما يسهدش مخالفة النبع صلى الله عليه وسلم لكن عايز يقول له يا أبتي النساء أحدثه أحداث شمية تخلينا نمنعهم من إنهم يعرقوا العدى من ده بيقول الحديث النبع صلى الله عليه وسلم قال وده بيقول له إيه والله لما نمنعهم فأقبل عليه aí يبا اخبر عن الله فسبه سبا سيئا ما سمت قال اقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعه لا اكلم بها يبا هم يعني توبيخ يا سمي التوبيخ سببه ايوه لما خالد رضي الله عنه سبع عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم خالد لا تسب عمار فاننا نسبع عمارا سبع الله ومن يسب العمار ابغضه الله ومن سبع عمارا سبقه الله فقال خالد يا رسول الله استغفر يا رسول الله فَوَاللَّهِ مَا مَنَأَنِي أَنُّ أُحِبَّهُ إِلَّا تَسْفِيهِ إِيَّا قال خالد فما من ذلوب الشيء الأخف عندي من تسفيع ما ومع الله تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ اَحْتَتَبُوا سَمَّاهُمْ وقال فَأَصْلِحُوا بَيْنَ يبقى كأن المسألة هنا المقاتلة لا تمنع أصل الإيمان المعصية لا تمنع أصل الإيمان ولذلك بعد كل هذا قال إنما تؤمنون يخوة فأصدروا بينا أخويكم واتقوا باكم ترحمكم كذلك في آية القصاص. ليس ده اي موضوعك لا هذا ليس طعن انما هو يعني النبي على لما قال له ساكلتك يا معاذ ده ممكن يجري مجرى لكن لما السلام قال اللهم ما دعوت على احد فاجعله كفاره له لكن هو من نوع من انواع نور من هنا الكفر والقلم والفزوك والنفاق تأتي على قسمين قسم الأولاني الكفر الأكبر المخرج من الملم وهذا يخرج من دين بكله أما الأصغر فهو المعاصي أو إخوة أفاق وهذا اللي فيه زي ما يقولنا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق الكفر في النفاق النفاق الاعتقاد وليس العمل يعني مثلا خلف الوعي من النفاق لكن لا أفرش من المن والفارق بين خلف الوعي في أهل الإيمان وخول في الوعد وصفات المنافقين إن المؤمن حينما يعد في نيته أن يوفي وأن المنافق حين يعد في نيته أن يوفي ومنهم من آيه أبو الله إذن أتانا من فضله لنصدقنا ونكنا من الصدقين فلما أتاهم من فضله فاخروا بيه وتولوا فاعلقابعهم وإلى كل... يوم يخلونا هو بما أخلافه بما بما أخلافه وما أخلافه يبقى المسألة هنا ده الفالد فلان وعد المجاج إما منافق لا علامة نفاق علامة قلبية إزاي وهو بيد النوعد في نية النوعد ما هو فيش إنما التالي في إيه أنه وفقه نسي أو عدس بوطار أو عوز أو ما ذلك فمع إيه ده خلف ده لكن فيه فرق بين الخلفين الكفر الأصغر اللي فيه إنما الصلاة وعندسي يقول المسلم في الزوق كفر ال الكفر في اللغة الستر كفر الشيء غطار غطير وإذنك الكافر بيقول لا إله الإله مجرد. هو عمل فيه إيه ستر بلاد غطار جا حد أمكر تجاوز الحد فظلم يعني أسرف على نفسيه وهو بقى الشيخ في غير الفسق الخروج عن المصر ويبقى هنا الكفر تغطية إما تغطية النعمة ودي اللي يكفره دون كفر أو الكفر المخرج من الملة ده يبقى إيه جعب وكفر اللي يجيس أبى واستكفر وكانت منها الفس الخروج بفعل المقصر أو المنقى أو الكامير النفاق اللي, اللي هو فعل شيئاً ليس له عنده أساس زي أفعال المغافتين أما النفاق الاعتقادي بقى اللي هو إيه يا غني او يبقى كفر بقلبه قبل ان يكفر باللسان ايضا في الفول الكفر الاصغر في الحديث باب نذ البذوق واختاروا وقال ما تعرف الظلم القى لقمان الحكيم وهو يعربه يا, يا بني لا تشرك بالله ان الشركه ظلم عظيم وهنا ممكن يكون الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وصلت لأنه ظلم وقال في ظلم الأصغر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقواهن من, فطلقوا من عدةهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجواهن من حيوتهن ولا يخرجوا إلا أن أحيانا بعينهم نحكم إياك وذلك حدود الله ومن يتعاند عيون الواء فقد إيه ظال ما وقال في الفسكة الأكبر قلنا للجلائجة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كانت إلى الجن ففاسق أن أمر ربنا الفسكة أكبر من من المراد أيضا بالفسك الأصغر سباب المسلمين كرسو أما في النفاق الأكبر إنهم نافقين في الدرك الأسفل من النار وفي النفاق الأصغر في حديث عبد الله بن عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعاً ويقولنا فيه كان منافقاً خالصاً وما كان فيه خصلة من هنا كان فيه خصلة من النفاق حتى دعا إذا أئتم خان خال وإذا حدث كذب وإذا عاد غذا وإذا خصلة فجر الخصالد كلها من النفاق العمل مش النفاق الاتقادي وطبعا لا يخرج هذا النفاق العمل من الدين إلا الـ الـ من نفاق الايه الاتقادي إذا ائتوا من خان ود الخيانة يا أيها الذين لا تكونوا الله الرسول وتكونوا أمانة تكونوا أنتم ايه تعلمون وأيضا إذا حدث كذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك الرسول الله هل دي لها صدى في القلوب؟ ملاش يبقى دي بقت ايه؟ إذا عدث كذلك معينها قولك معروف لكن لما صادفت في القلب خلوة من معنى دل على الايه؟ على الكذب وإذا هذا غضب ومعضه إذا هو بعيد في نية الايه؟ الغضب للوفاة وإذا خاص ما تلك أعقيدة أهل السنة والجماعة إن عندنا في إيمان وفي كفر دون كفر وفي فسك دون فسك في ظلم دون فولم وفي لفاف دون الفر. في عندنا الكفرش أكبر في الكفر أزهر في ظلم أكبر في ظلم أزهر في فسق أكبر وفي فسق أزهر في نفاق أكبر ومنفاق الاتخادي الأكبر منهم بيخلقوا الملة من والأزهر معاصي وكرام لكن الخوارج قالوا المسرع عالم كبيرة من زنى وشرب خمرة أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالخلية لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين وهو في النار أبدا روى ابن أبي حاتم علي بن عباس في قوله إن إنزلنا التمرات فيها هدى ونور يحكم بها المبيون الذين أسلموا الذين هموا المبيون والأحراف إلى قوله تعالى وَنَا جَالَهُمْ مَا أَنْزَى الظَّرْطُ وَنَيْهُمْ الْكَافِرُونَ قال ابن عباس ليس من كفر الذي اهتزم هنا إليه بعض الناس لات عند هذه الآية وكان يقحم نفسه في أنه ليس هذا يدافع عن لم يعتقموا في شرع الله ولم يقوموا في كتاب الله ولا سنة نبيه ويقولون بينطلق عليهم الكلام ابن حباز رضي الله تعالى عنه الشيخ محمد شاكل هي ذكر تعليق جيد جداً ومهم وكمان ذكر معاه تعليق الشيخ محمود شاكل برضو عليه الكلام ده كلام يعني يكتر جميع الذهب هنحاول نمر مرور سريع كده على بعض الكلمات لأصاد الشيخ المتشاكل بيقول هذي الآثار عن ابن عماس وعير مما يلعب به المضل في عصرنا هذا طبعا الشيخ المتشاكل عاصر الملك فاروق وعاصر عبدالناصر وتعليم العاصر جزء من عالم السادات يعني البلاء المعاصر في قلال والحكم في شرع الله وكذا بالو مش كده بس كما لاحظتم كان الحكام في عصرنا ليكرهوا دين الله تعالى ليكرههم الإيمان بيزبنوهم ويعذبوهم ويتعقبوهم وظنوا إنه ده سمام الأمان لهم لكن الله تعالى فضحهم على رؤوس الأشهاد لأنه قال بحضر الكدس من عاد لي وليا فقد آلنته بالحرم والله سبحانه وتعالى إذا اتقمت فإن انتقامه كما قال وكذلك أفز ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إنها غرق لهم شديد موجع ما كان يعني ظلم حاكم بحكمته بالتحتهم للدرجة الستة كلهم لقم مجرمين ورسوس وإن الأماكن اللي وضعوها وهيئوها مخصوص للمسلمين كانوا بيهيئوها منفسهم آية من أعظم آيات الله في العصر الحديث تستوجب سجود أهل الإيمان لله شوق إنه وزال هذا الكفر وظلال من عيوجه الله وإنه استبانة الأمر أنهم كانوا لا يريدون الله ولا يريدون رسوله ولا يريدون الإيمان أن يظهر ويقرؤون الحق ويقرؤون أهله ويبالغون في ذلك ووصل الأمر إلى استباع أموال المسلمين وأعراضهم تصنط عليهم وتسجيل وياتهماك والله مالغ على أمره ولكن أكثر الناس لا يبنون الكلام بتاع الشباب أتشكر عشان كلام غالي أنا أجله المرجع عشاني بإيه كلام يدفع وأسأل الله تعالى أنه في جرم لكم التحصي وأنا أخذ لكم من, من السمعون القوية في التلونحسان. يصلني ورقة بيقولوا عايزين تنزيل مذكرة سؤال وإجاب وإجابة مرخصة على المذكرات السابقة أنا زي ما قلت لحضراتكم ما يهنينيش الانتعام بقدر أيمني إن أنتم تتهموا المادة دي الانتعام أنا أقدي سؤالين أو ثلاث أسئلة هدية مني لكم وهعمل المذكرة بتاع الأسئلة بس يذكروها هو عرفها. يعني انت حانا مثلا خمس أسئلة أو ستة أسئلة هيبقى ثلاثة معروفين أقول أقول كذا وكذا وكذا وأحاول بيبقى أسئلة طويلة أننا عايز أنتم تأتقدوها أو تأكفزوها على قدر اهل الوقت تاتي العزائم الوقت ها على قدر وقت محتاجه بتاعتي يعني بتاعته سيها كده لكن انا يعني لما بقول اخواننا ان السؤالين دول جايين بحس ان الناس نقله بتعقد وده اللي مزعج ايه الكلام بيبقى موجود بالحرف حتى الغلط اللغويه موجوده يا اخويا في مسكره غلط في الاحسن لا يعني انت بتحفظه بالحرف انا عايزك تفهمه وتصيغه باسلوبك يعني حتى لما تيجي تنقل ابقى سطر كده ولا كلمتين وبس Sala Allah. Sala Allah. Sala